عند الموافقه هل السفر او لا في السفر الامر ان اهل ان لم نتناول هذه القضيه ضمن القضاء النافذه السفر تختلف الى اغبياء الثلاث فليم من ادائها مطلقا. ومن منع النبل المطلقا ورسنا أداءها بعض النواد ومنع البعض الآخر بداية أقول لك إن شاء الله تعالى في القول الواجه مع أولئك الذين أداء البعض ومنعوا بعض ذلك لأن الذين منعوا النبل مطلقا استلت إلى اللوايات أصحابها أكبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمثل بالسفر ولكنهم قد نقصوا من امره لو انهم نقصوا الامر لعلوا الذين امنوا عن النبي صلى الله عليه وسلم انهم لم يتمثل بالسفر لعلوا ان لهم معينا حيث انهم اجدت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم تمثل فيه بالسفر والرجال الذين راى الزواج يثبت مسبقا استند من الاحاديث التي ثبت النبي صلى الله عليه وسلم من خلالها قد قدمات في السفر ولكنهم ايضا مستقصوا وامرى حيث جاء عن الوهي كارهه الزواج الافر في السفر من هنا نقول كان القول ظاهر ان السفر لدى حلقت له بعض النوافل وبعض النوافل ان شاء الله تعالى ان حردت ان تلتزل لفعل النبي وابس كما ترتها النبي صلى الله عليه وسلم من اولئك الذين يطردون ان تضمان هل هم بذلك اكثر واحد من رسول الله واكثر حرصا على السيادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الخير ديما فعلان النبي صلى الله عليه وسلم وخير الله في ان تكون مدهبا لا ان تتبع حواب القوم الذين نفع واتذكر قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه خاتما كما قيل هناك روايات اظاهرها ان النبي صلى الله عليه وسلم سلك النبل مثل مصطفى منها روايه عن من عمر وهو روايه موجوده في قسم السنه الصحيحه ومنها الشيخ مسلم انه لما كان في السفر وصل للقوم ثم ذهب الى راحلته في محادثه منه للاذا فراى بعض الناس يسليهم ما لماذا يفعل هؤلاء الى امام المبدعين اي يصليهم نازله قال احب النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيته مقدمة في السفر ولو كان قد فعل لا ما كثر السلاة. كم يتم السلاة من داخلها. لا جل من داخل نحن نقبل نجلى كذا من لكن فتجد ان ابن عمر هذا الذي روى هذا الحديث ونفسه رآه كما اخرج الجماريس صحيح يحدث بذلك ان هنا انه كان يصل الوذرة مستفض وكان يصل انه راى النبي صلى الله عليه وسلم قد على الله الله معناه ايه؟ معناه, ايه؟ معناه كما قال اهل ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك النابلة المخطبط بالصلاة قبل فلا اصلي ثم بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تركه وادى نواهل اخرى حيث عليها ايضا متفض وان كان قد الله برقة تسهل الامر على المنى ومن هنا بالتقصى الاحاديد فتجد ان النبي صلى الله عليه وسلم حارف على ان يغذي نواكل اربعه في السفر. كم وعدة? اربع نواكل. اربع نواكل. الله عليه على ان يغذيها وما اتاغل غيرها ولذلك يقول كما فعل نفعل ان شاء الله تعالى لا ياتي واحد يقول لا لا تنفى المستقر فقد تبقى انه ما لبعض الناس ولا يأتي احد يقول تنفى لنشد فلم تكن اشد ورعا من رسول الله صلى على الله, صل الله عليه وسلم ولا اكثر ارسا على بحطول الخيار تمام النبي صلى الله عليه وسلم المدروي المدروي والذي ذهب روايات عن البخاري الى غيره جاءت من طريق ابن عمر وجاءت من طريق ابو غويرة وجاء من طريق جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هذه الروايات تستمر على ما مسوسته قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر في السفر على ما على ذاتته ايهما توجهته. تقول هذه دعاية جاءت عن ابن عمر. جاءت عن جابر جاءت عن ها? ابي هو الغرام. ثلاثة من خلق الثلاثة. وكلها دولة صحيحة. وكلها دولة صحيحة. ان النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الوزراء في السفر على جابته اينما توجهت كميه النبي صلى الله عليه وسلم يركب الجابه والجابه تقول ويصلي الوزراء والجابه تقول يتوجه ليس له شان من هنا اخذوا جمجمه من الاعدام اولها ان نازله السفر نتيجة السفر لا يتقيد فيها المبينون بسببال في الكلام. وان كان الامام رحض يعمل انك جد ولكن ما يقرجى النبي النبي الواضع انه كان يبتك متوزيا الكلة تدبت الاحرام يجبها وهو كون يوجد مدى التكتبع تدبع الكلة متوزيا الكلة الاحرام ثم يسترطي في الثلاثي وتنقلق الزهد تتوجه كيف يشاهد لكن عند الاحرام احمد مخبط البدايه لازم تجيبون مدى ثم تلواحد افتح لغاية ما يحبث. ومن هنا راء كثير من اهل العلم في اهل ان قال الله سبحانه وتعالى والله مشرق والمغرب فانما يملي فتم وعد الله ان هذه الايه نزلت هنا نبوي الصدق نزلت ليل الله والله والنص الكامل اذا جاءت قال عن جابر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما جلد مصطفى على جهده ايما توجهت فاذا جاء في طريقه نزل واستقبل الكلة ولا دي رفنا كون؟ رفنا كون؟ ها في النأسلة في النأسلة في النأسلة يا رب الله ولله والمر ربه الله هي نزلت في من في الابن الاخر الذي اذن بهذه لما اختلفت اهل الدين في حب ثلاث اليوم وحج اليوم وصلاه اليوم فحاق الثلاث اجمعين على ان ألأ الاذن من المواجب التي ينفع الفاء وكتب عليها وان لم تفعلها فلا يغفر عليك الامام احمد بن حنبل اتفقوا الامام ابي حنيفه الامام ابي حنيفه قال العلم بين قطاعات بين واجب يعني خلاص الامام ابو حنيفه ان هناك فرق بين الفرض وبين الواجب مثال دار من واجب الفرض وعدم رزق وعلى هذا ابو حنيفه بيقول ان خلاة الوز واجبة واجبة خلاة الوز واجبة وتارفها عند كثير من احنا يعتبر اعتبر هذه الغراية التي نحن نتقدوها في اسمه ان خلاة الوز واجبة, واجبة الوز. لا واجبة يعني وصلت الى مرحلة الغرب ما صح منه ان يقليها على ذهبت فكينه صلى الله على الدباب ده احنا لسه بنقول ان لا على الدباب ده في السفر دول ها انت مثل لسه بتحارب والمجاريش اللي بتشوفه لا يصلي على الدباب الله ان ده ضمن طبعه لم يصلي على ابواب هذا دليل على ان اليهود هنا لا يوفي ولا واجبات ولا من الحرث لأجيك هذا أيضا حديث المعروف هذا الاعراب اللي في ذلك اللي صلى الله عليه وسلم ماذا اترض الله علي كل يوم وليله قال خمس صلوات قال يا هل علي غيرهم قال لا إلا أنت مبدا قال والله لا أجيب عليك كل شيء صلى الله عليه وسلم اللي بالنظار أنه ها؟ من ذلك اللحن تقول الثلاثة المطلوبات جام فانتدخل معاه اليوم كان اليمين الذين رحض ان الثلاثة اليوم هي واجبه يتبقى هآت كانوا غيرا الاحاديث بل الان الذي يفعود علينا منه خمس صلوات من الله عليه وسلم يؤكد ان احنا من الواضح حيث انها حق الله استفر على ذاته جاسباته المنى والجامعة. قد معه الثالث. قال الثالث من النذرة وهي تسير وهي تصل عليه كتبها أي فقدر العلم من المدينة ومعنى هذا يبدأ. من اللي يبدأ هو اللي هو بيطلب وتروحها لتدوله ومدبره ياخد من المدينة ياخد من, دولة. ياخد من, دولة. شو من, من دول شو الحالات دولة بقى. من المدينة للنظر من ده يستدعي مننا حاجه نفكر حاجه ايوه باهل العلم خدمه من هذا ويا اذا على موجه من الجلاسه صح الطلاب ما لم يباشر هذه معلمه لم الباشرها يعني لما دخلت جيش وقف عليها عفرض انها ممله او دخلت الناس جيده جدا عفرض اني جيت لوحدي في وسليمت منه وانا بعيد عن هذا البول صلاه للصلاه اللي بنسمع ان هي بتبقى كلها احضر. لكن انا لمباشر ها لمباشر هي لم مباشر لا لم لا لم لم لما لا جنبها ولا هي جنب جنب بتبقى صلاه وسلام صحيح خد الحجم ده مين قاعد على الباب ده اه اللي بيبقى اهي خلاص من البلاد دي ها لما بيته لا لا مبنى لا هو بعيد عنه اه يبقى بلاده راس مستحيحه فاخذ من هذا الحصول انك ان صلى الله تقيمه بإنسيه نجازة طح الصلاةك إلا التباشر فرص هذه المنزل تباشرة يعني يعني في هذا والجعل السيد والسيد والسيد من قدائه سللل ومهذا صلى الله عليه وسلم ومسان من هذا وطبعا افضع لجم الاسم الناس الاول ان في التفعر لا يشترط فيها استقبال الكبلة اذا كانت كانت والنبي صلى الله عليه وسلم يساله استثناء في ما قلت من قلال من عليه الله وبالاول صلاة سبع انا النبي صلى الله عليه وسلم صلىها سفر وهي كده ثلاث نون واحد اثنين ثاني صلاه سبع النبي صلى الله عليه وسلم صلىها أيضا هو الحمد لله ثلاث يوضح من قليل الشمس الى ثلاثة الزهر لما يعادل النسي الزهر على ربطة تمام فثلاثة الزهر نجي حبيب هذا الحبيب اخرجوا ايضا مسجم المزيد البحيح رضي الله تعالى عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى النبي الوقت ايه ها في لحد ما رجع من فد مكث 20 يوم يقول لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم علي دخل الى جدي فاحضرت له الماء فغتسل اصلي الضحى تمام ركعات قد خفت فيهم لم ارهوا قد خفتهم قبل ذلك. ستقول لك قد تسير كان يتم الركوع والسجود. اذا كان يتم في القراءة. يدرجات بلشيء التخليق والتخليق بالقراء الهنام يلادي يكون اغفية يسلقون وسبت من قبل الحديث من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد خلق الطفر صلاة الليل صلاة قد افيد وثير ياتي حديث ابن عمر وهو ايضا حديث صحويا يا عند البخاري عند غيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلي قيام الليل بالسفار ابقى ماشي كم شاكر بالليل فيحرص العلم يصل في السفر ايضا على تبقاته كما قلنا انا قولنا من خلال هذا الحديد ان نهر سواء ثلاث كان يصلي بلات الليل ويتهدد بليل الكفر على تبقاته اينما فتبت وانزال كتاب عند البخاري وعند غيره لما يوجد في كتاب التهدد في كتاب قيام الليل هيعمل لكتاب التهدد فيه السفر. سيوم في السفر. انتم جاءت لما يبنعك شيء من انت تهجد وانت قمم الليله لله رب العالمين. لانك افضل انت الذي تلحق يقول هذا الى سيار الليلة الذي يمتعك في, في الدنيا. اما الناس للغاية التي ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاها في السفر فهي سنة للسجر قبليا. سنة القبلية. دي الجنة القبلي. الوحيدة اللي اقتبط بالطلاة اللي مع هذا ادىها النبي ابن ايه? سنة الفجر القبلية. فتجابوا الكلام لمن? جابوا هذا الكلام الحبيب. أخرج للحبيب. اخرجوا الكفارية في صحيحهم للحد الدين في ابن عجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. وبقول الحديث في صحيح حديث اهل مكة بيدنا قتلنا من خيبر افيره من خيبر صحابه رضي من عنهم خيبر ليقول النبي صلى الله عليه وسلم لو عرضنا في هذا المكان تعريف ومعناه الاقامه بالليل انت عندما اليوم في ذاك الوقت على راس في لمن وقد بكلام جابر يقول وقد غالبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يجلأ لنا الفجر؟ احنا هنا طبعا نصير يجيب المنافع يجيب مجال. يجيب من يجلد فيجيب يجل. يجل الله خيرا ويظل حتى يارك الثلاثة النهار. ثلاثة ثلاثة فقال بلال انا اتلق لك. انا منذ وانا انا هاعد. انا حد الكل ومعه النبي صلى الله عليه وسلم. بلال اتكأ على راحلته راح على كده رح على رحلة كده. يا لغلى لا غدا يومكم والله كل نائم حتى قالوا عن الشام وقعد وقت الفجر حتى كل والحديث ده بقى أعلى يتكلمه فيه ان الزلاد يحفى النبي وهو القائل تنام عينان ولا ينام قلبي للزلاد موفق بني الرئيسين طبعا ده مش موضوع ولكن احكاة بقول هلا ده عشان تبعارف عارف الكلام يا سوري لدي في النهاية زد مجابر فما القضن الا مزد الشم الشمت ده بيه تحراهم ده بمساعة خلاص يقول فكان اول من اللي النبي صلى الله عليه وسلم. اول ياشد آله. فقال اينما قلت يا بلاد. قلت عن شكحة. ها? هراك بالنفاجرة. اينما قلت يا فقال رسول الله قد غلبني يوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا وليأقذ كل من قبل فرأى حتى نمتلك من هذا المكان فلا نصلي في منزيل حضرنا فيه الشيطان فعل ما تعتبرين اللي ايه اهذو الله الله فقال لا مطلق لموضعين حضرنا فيه ايه حضرنا فيه ايضان فقلنا ونزلنا منزلا اخر فتوضأ كل من ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ووكعتي ججر ثم اقام بلال وصلينا سلاة الفجر اذا صلوا كان هذا. قلوا جمعا. وكعتان كان مهي سنة. تمام? وبعدين اقام بلال. وده طبعا اخذ منه شكر ان الصلاة الخابدة لا يؤذن لها ولكنها يقابلها ولكنها يقابلها قد جماعه ولا صار الراجح سواء كنا في جماعه او كنا في صار واحد مثل صار لا واحد مثل عدوان خلاص واحد مره حيث نلمه صلى الله عليه وسلم واخذ منها هذا الحكم ان الصلاه الفائده يقام, له يقام, له يقام لها وان سنه الفجر دا حكم ذلك من السنن الذي تقضى الذي ايه تقطع ذلك لما تيجي في تقرا النوافل التي تقطع هتلاقي ان ربنا الكريم الفاز فلو ادركت الفاز ولم تدركها فتقضيها بعد صلاه الفاز او بعد طلوع الشمس رك هذا لك زاد ولو ان شاء الله تعالى كانت هي والفاز يكون تقطع ليك وكنت من صليعين او القضاعا ثم تصلي الفاجرة ايه؟ ثم تصلي الفاجرة قضاعا ثم تصلي الفاجرة قضاعا فقالوا هي النواف الاولا التي يقدر ثانيا والتي تؤدى فيه؟ السفر ابنالين وما كان السفر قال الامر الذي يتجد بقضاء ايه؟ بقضاء الفريض واخذ حكما اخر المرضى. زي من النبي قال. من نام عن صلات. من نام عن صلاة. من نام عن صلاة. او نتلها. فليصنعوا. اذا فترها لا جفارة لها. ايه هذا. فلو يألمنا نمنع صلاة. يبقى من ام ونقضيها ان شاء الله تعالى. هل يجوز لنا ان نقضيها في جماعة. الاجابة نعم وليل يعني. النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بلالا فاقام له فاقام صلاة وصلى بالمسلمين جماعة صلاة الفجر ها خضاء ولذلك قال بعض اهل العلم كانت هذه المجيئة الله له حتى نتعلم مثل هذه الأحكام. نتعلم مثل هذه سبحانه وتعالى. ومن هنا كانت الخلاصة ان ريايات التي طلحت في ان النبي صلى الله عليه وسلم تمثل في تمثل وصل وصل وصل سنة الكاجر القبلية. هذا دعن النبي. فمن الاجرى فليبعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينفجن بأي نافلة بعد هذا. لماذا قالوا السنة ما سنه رسول الله وهذا ما تمه بالسفر. فلئن تعالت غيره لمن تقول من تبعا. بنتي هني، ها؟ أنت مسلم مجادع، مجادع ولا هذا. على ان يفعله كما فعل رسول الله صلى الله ما قاله عمر لما اضطربت ايده خوف انكر على من راوهم ياكلون لاكله وقال ما رأيت النبي يفعل هذا وقد قال الله بكلامه بعمر لقد كان الذي في رسول الله شرفه حسن ابن خلاص هذا فيما يتعلق بالمجلة في الاستفر ويقللنا بعض المسائل ان شاء الله تعالى اللي احنا كلنا هننبع عليها نتكلم عنها وهي تتعلق ببعض الاحكام التي متعلق بصلاة المساكل ثم اضيف اليها بعد ذلك قضيب الجمع بين السلاتين الجمع بين السلاتين وهل الجمع بين السلاتين بيكون بين دين دي وعين وهي زي ما قاله جمع تقديم ولا جمع تاخير ولا كذا ولا كذا وترى في جمع جمع انت في كل السفر ولا السفر معين وهل من الممكن ان تكون عدون وانت في بلدك هذا بقضاء ان شاء الله تعالى لو ارد ان تعرفها وانت ان تكملها يبقى سوف تأتينا غدا إن شاء الله وقدر قلت لنا سبحانك اللهم وبحمد شبه الله وإله إلا أن لست نغفر